يسر من صمرات على شبكة بسم الله الرحمن الرحيم اليسرى العزاء يسر وصيب تزياد الامام نارك الاسلامي قبل اكثر اني قدمي لكم اصباري جديدا بعوان مصابق <تصفيق> الاتقان في تزياد القران من ارس انستاذ احمد ورمي صلى بذال إن متقدنا من الله محمد صلى الله عليه وسلم انه هو القوي العزيز هذا الاصدار من ثلاثه اجزاء وهذا هو الجزء الاول بسم الله الرحمن الحمد لله الذي ايد على عبده الكتاب ولم لله وانا اليه راجع والصلاه والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمه للعالمين الذي تلقى القران وبلغه كما انزل عليه من ربه فقراه على الناس على نقصه ورتله تفصيلا وعلى اله واصحابه الذين نقلوه عنه فلا سمعوه فاقاموا فروقه وحجوده وعلى من تبعهم باحسان الاله للدين اما بعد فان الاستزيد من اجل العلو واقرب هاكله لكفاء الله تعالى متعلقه باقامه فروض القران وتستشير فاره وهو من اولى ما يجب تزويد المسلم وقته ويجب رسول جهده لانه الخطوه الاولى في الطريق الى فهم القران وكذلك فهم عيسي ذلك ان قراءه القران وفق قواعد التزويد لها اثر مسجود في فهم الفكرتي ووقع الاحساس وقد ضعفت العنايه بهذا العلم مثل دراسته فقبل ان تجد من يعتمد التزويد العملي عنايه الفكر فقد انزل الله سبحانه وتعالى النصح لكتابه ولعباده المؤمنين تبعى نذانك إلى كتابة هذه المبغطة المختصرة في أسور التغيب لأنها أن تطع في براغبا في تلاوة كتاب الله تعالى حق تلايته وقد تلت فيها مثلتا خاصا هل أراعي في ترتيب معباعاتها التقليدي الذي درج عليه المعلمون في هذا العلم وإن ناسلت فيها مثلتاً خاصاً دعاني إليه التركيز على الإثثة العامة لإحسال التجهي وتقديم الأهم جالأهم وقد أردت بعض النهائج التطبيقية أجناء عرض الموضوعات تسميناً للهائدة وسليتها بما قصته منها مثالك الإتقان ذي تجهي للقرآن وقسمتها تمتها إلى مقدمة وزمانية فصيل وخاتمة أما المقدمة فقد استملت على زلاغت المباحب المدحث الأول الأول في الحقيقة تستجى، في الثاني الثانية يسجد يستجى، في المرة الثالثة وقد سمع الإخوة على الموضوعات التالية: الفصل الأول خارج الفروض، الفصل الثاني يجزي إتجاة الفروض، الفصل الثالث يجزي وقت الإتجاء، الرابع يجزي من الاستايل التوسعين، الخامس يجزي أحسن من الفصل السادس والفصل السابع في تطبيق القراءات والفصل الثامن في تغليق اللامات اين الخاتمه فقد ضمنتها مبحثين ان المبحث الاول في فضل تلاوه القران والمبحث الثاني في الحث على ترفيه القران وتحسين الصوت به واخيرا فان كان من صواب في هذا العمل فبفضل الله وتوفيقه فله الحمد والشكر وان كان غير ذلك فلا اضرع نفسي واسال الله العفو والمغفره وفي الختام من الله تعالى أن يكون هذا العمل مقبولا وان يكون لي سبيعا يوم لا يزع مال ولا بلين إلا من اتى الله بقلب السبيل وآثق الزراغ منه الأحد الثاني من الأول سنة ألف الموافق ستة غشة ألف دعوانا الحمد لله رب العالمين المقدمة المبحث الأول في حقيقة التجهيد التجهيد مصدر مزيد يزيد إذا كان القراءة مزيدة الألفاظ بريئة من كل عيب من في اللحن الخفي والجليد والإطن منه الجوده ومعناه انتهاء الغاية في إتقال وبلوغ النهاية في تحسينه ولذا يقال زيد الظلال في كذا إذا فعل ذلك جيدا وجل اصطلاح إخراج كل حرج من مخرجه وإعطاءه حقه ومستحقه والمراد بحق الحرج افتذاته الذاتية اللازمة له كالجهر والسد والمراد بمستحقه افتذات العرضية الناسئة عن افتذات الذاتية كالتسرن والترطيق وحقيقته بإعطاء الفروض حقها فشة ومخرجة وذلك متوقف على أمور أحدها معرفه مخارج الحروف وذالها معرفه افتذاتها وثالثها معرفه ما يتجدد الحرف في التركيل من الأحكام ورابعها رياضة اللسان وخامسها معرفه الوقت والاستباع مراكب التزويل أولا الترتيب والترتيب مصدر من رسل جلال سلامه إذا أتبع بعضه بعضا إذا أتبع بعضه بعضا على نكسل ومنه قول العرب فغر الغتل ونبث الغتل إذا كان مفرقا لن يركب بعضه بعضا وفي الاصطلاح تراءة القرآن بسؤدة مع تدبر المعاني ومراعاة أحسان التنهيد وهذه المرتبة هي أفضل مراتب التنهيد بقوله تعالى ورسل القرآن ترسيلا ثانيا الحدر الحدر مصدر من الحدر يحضر إذا أسرع ذهب من الكبير الذي هو الهبوط لأن الإسراع من بخلال الصعود وفي الاصطلاح إدراج القراءه وسرعتها مع مراعاه احكام التجويد ثالثا التدوير وهو مرتبه المتوسطه بين الحدر والترسيل وقد ذكر بعض العلماء مرتبه رابعه هي مرتبه التخطيط وعرفوها بانها اعطاء كل حرف حقه من الإسباع والمد وتحقيق الهمز واتمام الحركات فهي اكثر تؤديه وسدته الى من الترسيل وقد حذر أهل في هذه المرتبة من خلقية الفروز والإفراط في إشباع الحركات حتى تتولد منها بعض الفروج كما حذروا في مرتبة الحدري من الإدماج ونغسل مدود والعلمات وقد أشار إلى ذلك ابن النجاح من الخاقان في رائته للفروز فقال زدد فيه معطل للفروز فقوقها إذا القرآن أو كان ذا حدري والترتيب نذهب ورث من خريق الأجرق وحنز وعاصم والحضر مذهبه تزيد وابي عمد وقالون والتبير مذهب الكتاء وابن عامر وهذا هو الغالب على قراءته وإن ماذا كل واحد منه يجوز المراتب السلامة وقد نظم ذلك بعض العلماء فقال رسل حنز وورسر جل أدا وعاصم المهله ما قد زودا جل ابن عامر مع الكتاء قد روز كبير للحراء والبصر والمسك وقالوا لتنى بالهد كلهم بوصف كملا وكل واحد يجيز ما روا سواه إسترطى التواتر حوا وغلق المدهج والمنطقة للقراءة بذينك خطأ هذا التنبيه الأول يعلم أن ما يزعله بعض الناس من يجعي التجييد من, من, من الإفراط في تسجيل الهند وليس الفروج والمضالغة في تسجيلها وضغط أصواتها ليس من التجهيد جيسي فقد نقل عن حمزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة في أنه قال لمن يستمعه مبالغ في ذلك أنا أعلمت أن ما كان ذوق الزعودة فهو قطط وما كان ذوق البواض فهو برس وما كان ذوق القراءة ليس بقراءة وقال التخاوي لا تحكي للتجهيد مدى مزرطا أو مدى ما لا مد جيه لواني او ان تسدد بعد مد هنزة او ان حرك الحرفة استكراني او ان تزوها بهمزة متهوعا زي جر من الغذيان من حرف ميزان فلا طاغيا فيه ولا تكن اختر الميزان وقال الخوقاني وان ان حققت القراءة فحذي الزيابك فيها واسأل العون ذا القهري ذي ما تخرجه عن حد وجنه دون طريق الذكر من أفضل البلد التنبيه الثاني من الأحكام التي تشعى عن ترتيود الفريج مع بعضها البعض التفخيم والترقيق والمد والقصر والإغهار والإدغام والإخطاء والإقلاب فينبغي على القارئ أن يعطي الفريج ما تستخطه من أحكام فيرقق المرقق ويزخن المضخم والمدر من وهكذا قال الداني رحمه الله يندغي القارئ أن يخبر نفسه تفق بالفروض التي لا يصل إلى حقيقة لفروضها إلا بالرياضه السديده والسلاوة الكثيرة مع العلم بحقائقها والمعرفة بمنازلها فيعطي كل حرف منها حقه من المد كان ملدودا ومن الهمز كان مهنزا ومن الإدغان كان مدغما ومن الإغهار كان مغهرا ومن الإخساء كان مخفى ومتى لم يفعل القارئ ذلك ولم يستعمل اللفظ صار عند أولئك هذه الصناعة لا وقال الجزار إذ إذا القارئ أن يكتب كل حرف على حدته لوسط الحطة ليعلم نفسه باحتانه حاله حالة التركيب لأنه ينسى عن التركيب ما لم يكن موجودا في حالة الإفراد فكان من يحسن الحرف منفرد ولا يحسنها مركبة بحسب ما يجاورها من مجالس ومقارب وقوي وبعيد ومفخم ومرقق فيجب القوي البعيض ويغلب المفخم المرقق فيصعب على اللسان نفق بذلك على حقه إلا بالرياضة الشديده في حالة الترسيل التنبيه الثالث لأن الرياضة اللسان تعتمد درجة كبيرة على معرفة مخارج الطريق واستخبار مواقعها في الحلق والفل مع ملاحظة الجزء المفاعد لللسان أهلاء النطق بالحرف، فإسهل السماء العليا وأطرافها وبعض مناطق الحنك الأعلى وأصل ذلك كله السلق المباشر من أسواه السيوخ المسطنين حيث يشاهد القارئ أحوال اللسان والسفتين عند النطق بالحرف. قال الداني وليس بين التجيب وتركه إلا رياضة لمن تدبره بفته وقد نظم ذلك بالجزر فقال في مقدمته وليس بينه وبين تركه إلا رياضة رئي بفته وقال في النصر ولا اعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجيب ويكون لغاية التسويق والتشجيد مثل رياضة الألسي والتسرار على اللغة المتلقى من ذنب المحسن الثاني في قسم التجريد يقسم العلماء التجريد إلى تجريد علمي نظري وتجريد عملي تطبيقي والتجريد العلمي النظري المراد به العلم بأحسان التجريد وقواعده فنعرف كذلك فرض شفاية إذا قام به البعض فقط الأمر له عن الباقين وإذا لم يقم به أحد أكنا الكل فما هو الفعل في فروض الكفايه ودليل هذا النوع عيون قوله تعالى فلولا نثر من كل فرقه طائفه ليتفقهوا في الدين اما التجويد العملي التطبيقي فالمرادد قراءه القران الكريم قراءه مجوده كما انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعنى اخر اخراج كل حرب من مخرج ويعطاءه حقه ومفتحقه وهذا النوع واجب ويجيبا عينيا على كل مسلم من أراد قراءة شيء من القرآن ان ذلك المقرور يكذر والدليل على ذلك الكتاب والسنه والاجماع خل الكتاب فقد قال الله تعالى ورسل القرآن ترسيلا والأمر في الآية في الوجود سماهي مذهب أهل التحقيق ومن المعلوم أن الأصل في الأمر في الوجود إلا لقرونة تفرجه عن ذلك ولا قرونة هنا سيبقى على الأصل وقد اكتد الأمر في الآية بالنسبة للمؤكد لفعله وهو قوله تركيلا وذلك تسخيما لفعله وتعظيما لقدره أين السلة؟ فقد روا مسلم والله ومالك والنساء والسرعين الحبيث حصر رضي الله عنها قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرا بالسوره فيرتلها حتى تكون اطول من اطول منها فروى الطبراني وابن مردويه والحاكم عن موسى بن يزيد الكندي قال كان ابن مسعود رجلا فقرأ الرجل انما الصدقات للفقراء مرسله فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل وكيف أقرأتها يا أبا عبد الرحمن قال أقرأنيها هكذا انما الصدقات للفقراء ولدها قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأورده الأمباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة فروا البخاري في التحوحي عن قتادة قال في إلاني سبحانه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت مدى في بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم وروى ابن ابي داود من حديث قصبة بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الجزر قاف فمر بهذا الحرف لها طلع نضيد جلد نضيد قال الحافظ في وهو وهي شاهد مجددا لحديث أنس وأصله عند مسلم يسترند الى المساء من حديث قطبه نفسه وقد روا هذا الحديث البخاري في خلق أفعال العباد بسند صحيحي كما قال الألباني في أسجة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمبد النبسور في هذا الحديث والذي قبله هو المعروض في اختلاف علماء التزويد بالمبد العارض للسكون ويمدل الحركتين إلى ست حركات هكذا والنخل باتقات لها طلع مضيب هكذا بالنز والقلقلة وروم البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال يا قال نعم قال فبكى قال النبي في سرح مثله واختله في, في الفكنة في قراءته صلى الله عليه وسلم على أبي والمختار أن نسببها أن تستمى الأمة ذلك في على أهل الإسقام والفضل ويتعمم آباب القراءة وقال غيره أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلمه كيفية أداء القراءة ومخارج الحروف ومواضع الوقت. وصيغ الاظهار والادغام والمد ونحو ذلك اما الاجماع فقد اجمع العلماء على وجود التجهيد ولم يخالف في ذلك احد منه إلا من شد والشد لا حكم له ولا يقدح في اجماع هؤلاء الاعلام من علمه المكلمين قول بالاستقبال او الانكار فقد ينعقد الاجماع كما قال العلماء من دون قول المخالف والمقدوح فيه القول لا بل إن عقاب الإزنا دون مخالف دليل على بعض الإزناي وعدم إن عقاب دون بلول على بعض للتحقيق به فلا تغرنك الاقوال الأقوال الصارهة والفتا التي بقيت خارج دائره اجماع العلماء ومن تلك الأقوال قيل بالذي وهو الذي رجحه بعض الفقهاء من سبعة اقوال منها قول بالتراها وقول بالوجود في فقط وقول بالوجود في دون غيرها ويكفي في رد هذه الاقوال لا يكتنزها من غموض وتناقض قال ذو ولا فلا شك ان العلم كنا متعبدون بجهل معاني القرآن ويقامة حدوده متعبدون بتبسيط الفاظه واقامه حروبه على الشيء الذي من الامنه قراءه المتصله بالحاضره النبويه الأفضحية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها التي لا تجوز مخالفتها عنها الى غيرها وقال في مقدمته مثيرا الى ذلك والاخذ بالتجيد حكم الجني لمن يوجز القرآن اجن لانه به الاله انزلها وهكذا منه الينا وصل وقال صاحب كتابه هو في القير في علم التجويد وقد أشتل إمام أبو الخير محمد الجزري بأننا يستعجر شخصا ليقرأه القرآن أو ليقرأ له الختمة فاقراه القرآن أو قرأ له الختمة بغير تجيد لا يستحق الاجره ومن حلف أن القرآن بغير تجيد ليس قرانا لم يحلف وقال علامة بن غازي أن تقيه النار فيه من على المقدمة ولم ذريب الجزري بغسر ذربية التجير فقد ذكر عن أبي عبد الله نصر بن علي من التراجي وأذف كتاب الموضة في جينهه التراءات وعن الفخر الراجي وعن جناعة النسيخ لأيباء ووافقه على ذلك السيطي في الإتقان والقصط طائج طائد الإشارات ويتره المويري في سرطه على الطبيدة ويتره قبله من بن وبي طالب وأبي عمل الزباني وغيرهم من المساييخ العاملون بتحقيق القراءات وتحقيقها حتى لا تلقوه من الحضرة النبوية الأسفلية ونقل الشيخ محمد نسك نصر في كتابه نهاية في القول المجيد بيعلي التجهيد عن بعض صراح المقدمة عند صرفه بقول الجذري من بمزيد القرآن آجل إله قال أي معاقب على ترك التجهيد كذاب على الله ورسوله داخل في الحيز قوله تعالى ويوم القيامة ترمذوا ونتوبوا على الله وجوههم مفيدة وقوله صلى الله عليه وسلم من يتبب علي متعمدا زل يتبوأ مقعده من النار وقال أبو العلاء لدعي في كتابه السيبوح فإذا لم يراع القارئ قواعد السهيد فكأنه قرأ القرآن بغير لغته والقرآن منزل يستقل اللغات والفرض أنه قرأه على غير وجه فيكون في الصوره قارئا وليس بقاري وقد قال العلماء تركه القراءه ايلى قراءته ما <تصفيق> سيدنا الامام ناصر الدين الطبلاوي هل يجب ادغام النون والتنون عند خروج الادغام وانهارها عند خروج الاههار ويخفاها عند خروج الاخفاء وإذا كان واجدا جهل يجب على مؤدب الاطفال تعليمهم ذلك فاجاب الحمد لله الهادي الى الصواب نقول بالوجود في جميع ذلك من احكام النور الساكنه والتلوين والمد اللازم والمتصل ولم يروى عن احد من الاميه انه خالف فيه وانما تفاوتت مراتبه في المد المتصل مع اتفاقهم انه لا يجوز قصره كقصر ينفصل بوجهه الوجود قد اجمعت الفقهاء والاصوليون على أنه لا تجوز القراءة بالشعب مع وروده في فلا بالك بقراءه ما لم يرد افلا ويجب على المعلم القرآن من سقيه الاولاد وغيره ان يعلمه تلك الاحكام وغيرها مما اجمعت القراء على تلقيه بالقبول نقل ذلك صاحب كتاب نهايه القول النفوذ في علم التزويد وقال الزرقاني في شرحه على المختصر عند قول خليل وهل بلاح المطلق قال وأما قراءة القرآن بالتجويد جمع لقوله لقول بالجزر والأخذ بالتجويد حكم الله جمع من لم يزوج القرآن آجمه ويضعف حمل الإذن على الإذن الصناعة وقد سلم البلنان والرهون كلامه ونقل الحطاب عن, عن القاضي ابي حسن الشقلي قال سألت أبا علي سليني عن الثلاث خلج من ينجر من الخزيجة أي الثلين عند الواب والياء فقال تكره لأنه خرق الاجماع وقرا بما لم يقرا به أحد ومنع القادسي من الصلاة خلفه وصححه أبي محمد القيرواني لأنه يتكلم بالصلاة إذ سلام الله غير ملسون وقد أبث العلامة محمد مولود بن وحمد زاري رسالة النجوذ بالتجويد سمناها القول التجويد في حكم التجويد تاقة فيها بطوذ النجوثة نقطة منها ما يناسب المقام قال رحمه الله ظن <تصفيق> إن من أهل يوم من اعترض نجوذ التجويد بأن فيه حرجا وذريعة لترس القرآن ورأى سقوطه لذلك قلت إذن يلزمه إسقاط شروط الصلاة والحج وكائر العبادات فاقامه في الصلاه والاتيان بشروطها من طهارة حدث وخبز وشكر عوره وشراء الماء للطهارة وطلبه لكل صلاه واستعماله باردا في الدرب وشراء ما يسترده به عورته وتعلم احكام تلك الشروط لم يجعله العلماء حرجا ولا ذريعه لترك الصلاه مع ان التجنيد واحكامه اسهل منه وقال ذو موضع اخر ولو فرضنا ان التجويد سنه فالتساهل بالسنن والمندوبات لم يكن من سينا اهل الخير ولا سينا اجمال اهل البلد وتنالوهم عليه ثم انه لو صح ان مراده السن الفقهيه فقوله مرجوح فقد مر عن نحو عشرون اماما كل منهم مهد السيساو او اجل ان التجويد واجب والعمل بالراجس واجب كما هي موثوق ثم قال ولو فرضنا نجوز فالقراءة لا تجهد ما فواد فيها ولا تعد قراءة ونقل عن ابن أنه قال إن قال يا القرآن والحين على أسهل الاقوال فيه أنه لا له ولا عليه وقال أيضا وعلى أن القراءة غير المزيدة ليس لها سيط ولا سند وليست من العشر التي مر أن القراءة بما وراءها لا تباح إجناعا وما أضل من يجد عشر طرق من نبيه في كتاب ربي ويحرد عنها فلا يغرنك كتاه للناس بالتجهيد وعليم, البل وعليم البلواب ترفي فالعادة آفة العبادة فقد اعتاد الناس العيدة وهي حرام كتابا وسنة وإجناعا وانحلج بالأيمان اللازم وهي حرام قابف في السهادة واعتاد تركن حسبة الواجدة كتابا وسنة وإجناعا ومن قال الذي يجهد التجهيد العالم الجليد المختار بن بلول الحاجي فقد ألج رسالة تماها تفصة الإسلام بفكن تغيير القرآن على فيها ولم يتغلغل في علم التجهيد لا مصرا على تجهيد من لحن القرآن وإذا كان لحن القرآن محرما فرصد على ذلك يجهد التجويد على كل مثلث النبحث الثالث في اللحن وأقتانه اللحن في الضغة يأتي لمعاني منها الزقنة يقال رجل اللحن أي ولحن ولحن إذا صرت السلام عن وجه واللحن خطأ ومخالفة الصواب وبهي سمي الذي يأتي بالقراءة على ضد الإعراب لحانا وسمي جعله اللحن لأنه تلائل في, كل في كلامه عن الصواب أن اللحن في الاستباح وانقسم إلى قسمين لحن جلي. الخفي ان اللحن الجلي فهو خطا يطرا على اللفظ فيخل بالمعنى سواء يخل بالمعنى ان لم يخل به يخوت تفسير السائل انعمت امس عليهم ايضا انها فهذا القسم حرام بجماع المسلمين ما في الا تعمده القارئ ان اللحن الخفي فهو خطا يطرا على اللفظ فيخل بعرف الكلاوه ولا يخل بالمعنى وسميه خفيا لأنه يختص بمعرفته علماء الأداء دون غيرهم ومثلوا لهذا النوع بترك الإخصاء أو الإدغام تنسوا ذلك لما يستدرون قنصد ويذهب ستنه وطلاوته وخصه قول بعدم ضبط مقادير المدود للنخص أو الزيادة أو عدم المساواه بينها وطلة المهارة في تحقيق الصفات وتطبيق الأحكام تزيادة التكرير جراءات وتقليل المونات وأما حكم هذا النوع فالراجح الذي عليه المحققون أنه من الحق بالنحن الجلي. قال البركي في سرطه على الضر اليكين تحرم هذه التغيرات جميعها لأنها وإن كانت لا تسلد المعنى لكنها تسلد اللجول جسادر ونقذ يدها بحكمه وطلاوته. وقال محمد مك نسر في نهاية القول المزيد فالواجب الشرعي ما يحتوي الفروج من تغيير المبنى فالواجب الشرعي ما يحتوي الفروج من تغيير المبنى ويستاد المعنى فياتي تاركه والصلاحيون في ولا يكرههم العلماء في كتب التجويد كالادغام فلا ياتي تاركه على اختيار المتأخرين أن المتقدمين فقد اختاروا اليهود سرعه ومن قال بعدل بن دون من المتاخرون منا عن القارئ في صرفه عن المقدمه حيث قال وانما قرها بالاستقبال في هذا اللون لان المثل الخفي الذي لا يعرضه الا منه رسول الرائع وتقليل الميلاد وتغليظ اللامات في غير محلها وترقيق الراعاه في غير موضعها لا يتصور ان يكون هرب عين وترتب العقاب على فاعله وهذا كلام الموت بحديث لأن الأحسان التعذبية لا تخلو من مشقة وليس في المشقة التي توفرها في هذا الواء بإحسد دمو المشقة اللي يزور في كهير من الأحسان التعذبية جمعي ما معنى للتزيد إذا له بحث من به لذا الراعات تحقيق صفات الحروف من عجز عن تحقيق ذلك فما يكلف الله رسل الا رفعها وقد احضر من جزري في هذا المقام الاطفال كله حين قال والناس بذلك بين مشكل ماجور ومسيء الاثني او معذور فمن قدر على تبسيط كلام الله بالنسل العربي الفصيح وعدل الى النسل الفاسد العتمي او النبقي استغناء بنفسه واجتنادا واتكالا على ما الف من شكوه واستكبار عن الرجوع الى عالم يوصفه على صحيح نهي فانه مقصر بلا شك وعاصم بلا ريب وغاش بلا نظر وامام لسان لا يطاوره لسان او ما, ما يجد من يجديه من الصواب فان الله لا يكمل فرصه الا وفعها البصر الاول ذو مخارج الحروف المخارج ذو مخرج على وجه نجعل اسم لموضع الخروج كالمدخل والمرقد اسم لموضع الدخول والرقود وفي الاقتلاع اسم لموضع خروج الحرف وتنجسه عن غيره واذا عرفت معرفه مخرج الحرف فسكله او شدده بعد ميزه الوسم ملاحظه فيه صداقه وابقوا اليه بحريه قطع صوتك فن مخرج الحرف مواهب العلماء في عدد مخارج الحروف. بالعلماء يجوعة بدون مخارج الفروز ثماثة مباهد الخليل بن احمد واكثر اكثر القرائي و النحن ان مخارج الفروج سبعة عشر مخرجة لمحطرة في خمسة مخارج عامة هي الجوز والحلق واللسان والصفتان والخلصون ورها دكيب يليه ومنطبع دينك الشاطبي دي وابن بردين وباء انها سبسة عشر فاصطفى مخرج الجوف ووضع ينيكا فجعلوا مخرج الالف عن همزة ونهائه الاقطم حلق وجعل لراء المدية مع الوار المتحركة في وسط وجعلوا وجعل الياء المدية مع الوار المتحركة في الشفتين وذهب بالراء والقطر والمرن وذلك فان ابن فريد الى ان انها 14 مخرجا مخرج الجوف ووزعوا خروفا منفة التوجيء المتقدم في الهدي في دويه وضع للهام والراعي الليل من مخرج الواحد فاسقطوا ببارس مخرجون من مخارج النساء وإلى هذا الوزه بيشير ابن بردين بقوله في الضرب الليانة وما من القرده والرائي والليل ها سواحفا ها هالرائي والحق لمن ما نقصناها بذل من حاجة من أبلوها والرائي أدخلوا إلى مهر الزفان بالمخرج من الزبولة والبواهد ومن بيعنيه العمل للهدي المواهد هو مذهب الخليل وهي مذهب خارج للججري وإليه أساره مقدمته بقوله مخارج الفروز 17 على المذيه خارج للاختبر وقد تقدم يمن خارج على مذهب الخليل تمحفر ذي خلفة الوابة من الجيش والحلق والنسان والسفتان والخيشون وطلب الدين لفعل شاء الله تفاصيل ظالف على هذا التركيز حتى تعمل شفراً فروفة في الحلق والفن الجوف والمراد للمراجبهم فراغ الداخل في الحلق والفم. وفيه مخرج واحد لثلاثة فروف هي الواء الساكنة المذكر ما قبلها ومعارف تاسلة المبنون وما ما, ما قبلها ومعارف لا المبنون ما قبلها وما وثول ما قبلها إلا ثانيا الحلق وفيه ثلاثه خارج بسته كفره ألف أقط الحلق او ابعده مما ود الصبر وهذا مخرج الهمزة والهاء با وسط الحلق وهو مخرج الْعَيْنُ والحائل مزللتان زل ادنى الحلق اي اقربه مما ومن صل وتخرج منه العون والخائن معزلتان ثالثا اللسان وفيه عشره مخاري لثمانيه عشر حربا وله اربعه اقسام اقسى ووسط وحافتان وطرف وفي أقطاه مخرجان لحرفين وفي وسطه مخرج ياخذ لثلاث فكره وفي حاشتين مخرجان لحرفين وفي طرفه خريطة مخارج لأحد عشر حرفا، وإليك تفاصيل لذلك المخرج الأول من مخارج اللسان كان أختم حلق أختم حلق معناء حاويه من المحنة الأعلى ومنه تخرج القارف المخرج الثاني من مخارج اللسان أقصى الحلق على وحاضيه من المحنة الأعباء أكثر من مخرج القاف وتخرج منه الحلق ملاحرة قد يسأل شائر التواصيل من هذا جعل أقصى المسان مخرجهم ولم يجعل مخرج الواحد فأقصى الحلق والجواب أن أقصى اللسان فيه طول وبين مخرج القاس ومتواف بعد. ولذلك جعل كل منهم على مخرج مستقل في اقصى الحلق هو الذي لا طول فيه ودون يضع على الهنزه والهاء قرب شديد ولذلك جعل اقصى الحلق مخرجا واحدا المخرج الثالث من مخارج اللسان وسط اللسان مع ما من وسط الحلق الاعلى وتخرج منهم فتخرج من الميم والسين والنون غير من وترتيب هذه الحروف ومخرجها على هذا النحو هو منهج كثير من العملاء من الشاطبي ومن الحجرين وقدم المسكين والبلوي السنن عن النون هي عندما اقرب الى اصل اللسان ادرك الراغب من مخارج اللسان وهي هي التي تخرج ذات اللتان معنا وليها من الابراق العليا وتخرج من بعض وهو من محافظ اليسرى والطرف اكثر ومن الهمياء اعطر ومن هنا افحم والبرد ولما زالت سيير صاحبيه لقوله يهوى دول منا وعز ودنيا لا يثني المقبلنا ابن خرج القانص من مخارج اللتان أبنى حافة اللسان إلى منتهى طرزه لعنى إحاد ذلك من اللفة لتخرج من هدان والمراد أبنى حافة أقربها إلى مقدم الحل ويمكن خروجها من إخدى حافة اللسان إلا أن إخراجها من حافة مما ما ألثر. عكس الباب. المخرج الثالث من مخارج اللسان طرف اللسان معناه ما من حافه السنية العليا تحت مخرج اللام قليلا وتخرج منه النون المخرج من مخارج اللسان طرف اللسان معناه ما من حافه السنية العليا أدخل مخرج الراء طرف اللسان معنا وحاذيه من جثة الشميتون العلوين ادخل الى ظهره وتخرج من الغراء المخرج اخرج الثامن من مخارج اللسان طرف اللسان وما بين السماية العلوى طرف اللسان وما بين السماية العلوى والسفنى قريب الى اطراف السفنى وتخرج منه الثاب والدان وحسين المخرج الشاسع من مخالف المسان ظهر طرف المسان مع اصل السماوى العلوى وتخرج منه هذا المخرج يشير بن دبي بقيم والطائل الدال أعليه هم من ممت الأشكال من طرف اللسان مع أصول عليا الصناعة وهسك بالأصول المخرج العاشر من مخارج اللسان يظهر طرف اللسان مع أطراف الصناعة العليا وتخرج من الغراء والزوان والفاء رابعا السمشان وفيه نام الخزاني بأربع سفره قمت باطل الشفف السفنة مع أطراف السلاي العلوى وتخرج من ما باء نابون الشففين معه وتخرج من هنفاء, هنفاء غور المبزية ومنون وانباء خالصاً تنخيشون وهي حرق العوز من زبب أبا داخل الفي وتخرج منه العلمة وهي صفة الجنين ومنين في حالة الإخفاء أو ما في منه من الإدغام بغنها فهذه زينة خارج الحروف، بعددها كما تقدم سبعة عشر تخرج منها ثلاثه وثلاثون حرفا وانما كانت كذلك لان الواء والنون والنون تتكرر بتكرر مخرجها لاختلاف احواله وبهذه الفروق فروع فصيحه ورد بعضها في القران الكريم بينها الهمزه المتنخلق بين بول وجه فرع الهمزه المحققه وجه حرج واحد في بوين باعتبار مطلق التسيل، وقال غيره إنها سبعة أحرف من الألف التسيل بينها وبينها وبين الألف وبينها وبين الوا وبينها وبين الوا وبينها وبين الوا. من نحو ذكرى حرف بين الوا والالف ثالثا الوا من في صو الوا نحو الصلا، والآن أولًا. فهو زرع ما من مرققه رابعا الساب المشربه للزاي في نحو ظف بعد ما تؤمر بكاء وتصبيه وذلك في قراءه حمزه وانكفاء فهو ساب دون الساب وز... الاصليق والزاي هكذا ظف تؤمر مكاءاً وصدياً ومخرج كل واحد مرهاب من صروح متوسط بين مخرجين حرطين متوسط بين مخرجين حرطين من يشتركا فيه البصل الثاني في صفات الخروف الصفات هم عصفة واصفة قام بالشيء من نعاني كالضواب والصواب والعلم ونحو ذلك وفي الاصطلاح كيزية عاربة للحر ضعود قصولي في المخرج وزرو النجس اللازم للهيس وعدم جريه اللازم للزهر فائدة معرفة افتجاة الحروف اولا معرفة القلب والضعيف ليعلم ما يجيز إبغامه وما لا يجيز ادغامه فإن لنا له نجية عن غيره لما يجيز ان نبغم في ذلك غيره أما تذهب تلك المجية ثانيا سنويج الخوط من التركة في المخرج فلين انتراض الطائع من السائد الاستعماء والجهر والأطباق لكان التائر باستحاذ هنا في المخرج ثالثا تحسين نسب الفروط مختلفة وللعلماء في عدد فهات الفروط مذاهب كثيرة فمنهم من عبدها سبعة عشر ففة كبن جزري، ومنهم من عبدها أربعة عشر فقط كبن جزري حيث حدث الإذناق والإصناس والقنقلة ومنهم من زاد على السبعة عشر ففة وقد انسلها مسكي بن ابي طالب الى اربع واربعين صفا والمشهور معمول به منهجه الجزري فإذا علمت ذلك فاعلم ان هذه الصفات تنقسم الى ثلاثه انواع صفات عربيه وهو التي تلحق الحرف احيانا وتفارقه احيانا والتسخين والترقيق وصفات اضافيه وهو التي تنشأ عن نسبه الحروف الى مخارجها او الى ما جاورها وصفات ذاتيه وهو التي تلازم الحرف ولا تنفك عنه كالشده والزهر وهذا النوع هو المقصود هنا وهو على قسمين يسمى له ذي وهو خلف الجلس يضده الجهر وخصب بكل مبدح الرخاء وان استهلاء بذه الانتفال وان اغباق بذه الانفتاح والانثاث بذه الاغلاق وقسم ما بذه وهو سبع الصفير وان والتفشي وان والتكرير والتكبير والقلقله والغلة. القسم العين استفاق المتباعد ايما الهروف ينهن في اللغة السيخ الخشي وفي الاختباح زروان النفس عند النبطج الحرف لبعض الاعتماد على مخرجه زروان النفس عند النبطج الحرف لبعض الاعتماد على مخرجه وفروسه عشرة مجموعة في كبينه فحسبه شخص فصل وبعد هذه الفروس أقوى من بعض في الهيث فاعلاها الصادم فيها من الاستعلاء والاطباق والصفير وتليها الخاء ما فيها من الاستعلاء ويمن خاء الفاس والطاء ما فيهما من الشدة واضعفها الهاء والفاء والحاء والطاء اذ ليس فيها شيء من صفات ثانيا الزهر والزهر في اللغة في الاعلان وفي الاصطلاح من صفات زر النجس عود الرفق بالحرف بقوه الاعتماد على مخرجه وحروف الزهر هي الحروف الباقيه بعد حروف الهند وبعضها اقوام بعض في الجهر وذلك على حسب في الحرف من صفات القوة كالطاء اقوام نجا لما فيها من الاطباق والاستعلاء وذلكا الشدة والشدة في اللغة هي القوة وفي الاصطباح انتباه ذرو الصوت عند الاصطب الحر لتمال قوة الاعتماد على مخه وخروج الشدة تمالية المجموعة في هذه العبارة وجد قطير بسد وبعدها اقوام من في الشده فاعلاها الطائل اكتفاجها بالجهر والاتباق رابع الرخاوة وهو في اللغة اللي وفي الاستلاح جمعان الطيب عند النبط بالحرق لبعض الاعتماد على مخرجه وحروف ال... الرخاوة هي الحروف الباقيه بعد حروف الشده باستثناء خمسة حروف فإنها متوستقة بين الشده والرخاوة لأن الطوط من يجرم عهاتب الجرو ومن ينحص كل الإنفتار وهو المام والليل والعين والليل والراء وهي مجموعة في هذه العبارة من عمر الفرق بين النفس والكيس هو أن النفس يطلق على الهواء الخارج من داخل الفم بضع الطبع والطيس هو النفس المتنوع خارج بالإرادة وعرض له ثميث باستداره ثلاث وقد يجر النفس وما يجر الطوث كناف الكاف والتاء وقد يجر الطوث وما يجر النفس كناف الضاد والعين خالفا الاستعمال وماتعماء الضغة العمي والارتفاع وفي الاصطلاح وارتفاع النساره بالاقصد الحرثي من الحلف الاعلى وحروف الاستهلاء سبعه القاف والظاء والخاء والصاد والضاد والغير والطاء وهو مجموعه في هذه العباره ان نصف ضغط ثالث الابتسام وهو في اللغة الانخفاض وفي الاختلاح انخفاض المتال إلى قائم ومعند اللبط بالحرف وطريفه هي طريف باقي وبعد طريف الاستعلاع وقد أشار إليها بربر يورقينه والاستشار في سواه هائي ثم خصوات الاستعلاعي والاستشار في سواه هائي ثم خصوات الاستعلاعي سابعا الاطباق وهو في اللغه الارصاق وفي الاطباق بانقباق اللسان على الحلف الاعلى عيدا وقت الحرف وحروفه اربعه هي الصاد والضاد والطاء والواء ثامنا الانفتاح والانفتاح في اللغه الافتراق وفي الاطباق في انفتاح ما بين المسان ومحن صعودا لطبع الحرف وحروشه هي الباقي وصبعد حروف الاطباق الاربعة ساسعا الاغلاق ومعناه صدقة الفصاحة في الكلام. وفي الافتلاح خصة الحرف والسرعة لطبعه وحروشه من جنق المسان او من جنق احدى الشفطين او من هنا معني. وآخرهم امناق سته هي الميم والراء والباء والليل وصايا الباء وتجمعها هذه العباره لرب له بسميه بها الاسم المخريز إما اما من خلق مثال او قره ترى والليل والباء او من خلق شفه كالفاء أي من الشهون عن صباي ملئ عشرا الإثناء في اللغة الملة وفي الإصطلاح فقل الحرف وعدم سرعة به لخروجه بعيدا عن ذق المثال أو الشهر وحروف الإثناء هي حروف باقية بعد حروف وسميت بذلك بامتناع اجراء بها اصول في الكلمات الرباعيه او الخماسين على اللسان فلابد ان يضاف عليها في كل كلمه رباعيه او خماسين اصول حرف او اكثر من حروف الابلاق لتعادل خشته ثقب الحرف المثلث ولهذا قالوا ان كلمه عسجد اسم من اسماء الذهب وعتقوا اسم سجن قالوا انهما اعجلان فهذه عشر صفات القسم الثاني الصفات التي لا بد لها وهي صدى واولها الصغير والصغير في اللغه صوت يصوت به للبهائم وفي الاصطلاح صوت زائد يخرج من دون الصلاه وطرف النصارى او بالرفق بحروسه وحروس الصغير صلاته هي الصاب والسين والزاي وسميت بذلك لانه يخرج معها صوت يشبه صوت الطائر وهي متفارقه في القوه فاقواها الصاب بما فيها من الاستعماء والاطباق وصليها الزاي بما فيها من الزهر واضعفها السين بكونها مهموسه وسارعوا ف... الارتباط ف... ف... ف... والانحراس في اللغة في الليل وفي الافتلاح انحراس الحرس بعد قصوله في المخرج انحراس الحرس بعد قصوله في مخرجه حتى يستثن بمخرج غيره والله بهذه الصفة من انسروه حرزانه منبام والراء المبام فقد انحرز الى ظهر المكان والراء فيه انحراس ايضا الى ظهر المكان والراء فيه انفرادا ايضا الى ظهر راس اللسان بالميل القليل الى جهه اللام وللام يجعله عليهم علاما غاما منغمره وذهب بعض العلماء الى, الى ان من موقوف بهذه القضه انما هو اللام فقط وعلي ان اقتصار ابن الدرم قال قال وامناك نحو بعض اقره بكل يقلب في ملحره ثالثا التفسي والتفسي في اللغة الانتشار وقال تفسي الخبر إلى الفشر وفي الاطلاح انتشار الجنة بين المكان ومحلة الأعماع ودلت بالحرف والتفسي كفة الجنة الاتفاقا وزاد قيم المنوم والفاء والراء قال ابو سامي قروف التفسي أربعة من نوعة في كلمه نشفر وَمْ يَحْرُوْفٌ فِيهَا أُمَّةٌ وَتَهُشِّمْ وَتَعَفِّفٌ وَتَكْرَرٌ وَإِنَّ مَا قِيْبَ لَهَا خَرُوْفِ التَهُشِّي وَإِنَّ كَالَ التَهُشِّي بشيء خاصة لأن الباطية مقاربة البهو لأن الشيء بما فيه من التهُشي ينتشر الطويلة منه حتى يتصل حتى بالخارج رابعا التكرير. والتكبير باللغه اعاده الشيء مره بعد مره وبالاصطلاح وامتعاد راس طرد لسان عند الرفق بالحرف وهو صدفه لازمه للراء بمعنى انها قابله لها واكثر ما يظهر التكبير اذا كان في الراء مسددا وقد اثار ابن برل اذا غالط بقوله والراء في الرفق به تكبير وهو اذا صدفتها كبير والغرض من بشر هاله الصفة والغرض من بشر هذه الصفة تجلدها يستطيع منها من اكيان دهار لأن تشغير الراء في من يجيب التحسر لهم قال لك يجب على الأمور يجيب التشغير في الراء ومتاع الغرض فقد جعل من الحرج المشدد خيرها. ومنذ صله من قصه حرمان وقال غيره وطريق السبانخ منه الملك بن موسى مضراء ظهر بطاله باعلى خمسه رصا للسن مره واحده وذكرت من كل من مصراء وبيت المقصود لذي ارتحاب راس لسند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 لطاقة هذا الشرق لذا أرزونا شابعة الله تبقى الله الثاني والثالث الله الخارج لا تقلق وززاكم الله النابس الإسلامي بزوار مطلقار قرب الشرقين الثاني والثالث أخي الكريم الشرق الإسلامي وثيلة عظيمة من وسائل الداوات إلى الله ولا شك أن استعمال لهذه الوسيلة جزء من الداوات إلى الله ومن أحسن قيلا ممن من جاء الله وعمل الصالحات وقال أم من المسلمين والدار على الخير كفاعله